بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فنختم دروس البحر الرائق بذكر الجنة والنار نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الجنة وأن ينجينا من النار قال الله عز وجل مخوفا عباده من النار وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا فأنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك وإن منكم إلا واردها يشمل الجميع ثم ننجي الذين اتقوا نسأل الله أن يجعلنا من المتقين فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاة منها فإذا علمت أنك وارد فاعمل أن تنجو فالنار كما ذكر ربنا تبارك وتعالى عذابها شديد وأهلها في غم شديد من فوقهم النار ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم فهم غرق فيها طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب المقامع فهم يتجلجلون في مضايقها ويتحطمون في دركاتها ويضربون بين غواشيها أو يضربون يعني يسيرون تغلي بهم النار كغلي القدور ويهتفون بالويل والثبور صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر بهما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد تتقطع من العطش أكبادهم وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون والنار أعرها بعيد ففي الحديث عن أبي رأيت رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر أرسله الله في جهنم منذ سبعين خريفا فالآن حين انتهى إلى قعرها كما في الحديث أيضا إن الصخرة العظيمة تلقى من شفير جهنم فتهو فيها سبعين عاما ما تفضي إلى قرارها وأما أبوابها فهي سبعة قال تعالى وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وعن الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى وقودها الناس والحجارة قال هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين وفي الصحيحين من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العزة قدميه فيزوي بعضها إلى بعض أو فيزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك يعني يكفيني وعن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر قال أما إني لست أقول كالشجرة ولكن كالحصون والمدائن هذا هو حجم الشرر وأبواب النار بعضها أسفل من بعض وليست مرصوصة بجوار بعضها فهي دركات إلى أسفل وعن أبي رائط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم وأي نار في الدنيا تسمى نار الدنيا كانت مئة درجة ألف درجة خمسة ألف درجة يعني مهما بلغت نار الدنيا فاسمها نار الدنيا مما يوقد ابن آدم فنار الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم قالوا والله إن كانت لكافية يا رسول الله قال فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءا كلها مثل حرها وأما عن طعام أهل النار قال الله عز وجل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع الضريع نوع من الشوك لا تأكله الدواب لخباثته وقال تعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما قال ابن عباس وطعاما ذا غصة يعني ذا شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج يعني, يعني هو قال شوك يأخذ بالحلق طعاما ذا غصة قال شوك يأخذ بالحلق لا يدخل ولا يخرج وقال تعالى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 ثم إن مرجعهم لا إلى الجحيم شوب من حميم الشوب والخلط والمزج أي يخلط الزقوم وهو المتناهي في القذارة والمرارة والحميم يخلط, يخلط الزقوم والحميم والحميم المتناهي في اللهب والحرارة وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لافسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه يعني الزقوم كيف يكون حاله يعني لك أن تتخيل أن النار فيها حياة يعني ليست مجرد حرق ثم تبدل الجلود فيها حياة أكل وشرب ولباس ومهاد ولكن كلها عذاب كلها عذاب أكلها وشربها ومهادها ولباسها كله عذاب نعوذ بالله من النار وقال تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين الغسلين كما قال ابن عباس الدم والصديد الذي يسيل من لحومهم والتوفيق بين قول الله تعالى إلا من ضريع وقوله من زقوم وقوله ما يأكلون في بطونهم إلا النار وقوله إلا من غسلين أنه يجوز أن يكون طعامهم جميع ذلك أو أن العذاب أنواع والمعذبين طبقات فمنهم من أكله الضريع ومنهم من أكله الزقوم ومنهم من أكله النار لكل منهم جزء مقسوم ومنهم أكلت النار لكل منهم جزء مقسوم وأما عن شراب أهل النار قال تعالى ويُسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ يعني أسباب الموت تحيط به وتأتيه من كل مكان ولكن له لا يموت يستقي من ماء صديد شديد النتانة والكثافة فيتكرهه ولا يكاد يبتلعه من شدة نتانته وكثافته وقال تعالى وسقوا مَاءً حَمِيمًا فقطع أَمْعَاءَهُمْ والحميم هو الماء الحار المغلي بنار جهنم يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم وتسيل به أمعاؤهم وتتناثر جلودهم، كما قال تعالى يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق فيصهر به ما في بطونهم من شدة حرارته والجلود أي أنه يكب من فوق رؤوسهم فيصهر به الجلود أيضا ولهم مقامع من حديد مع هذا الحميم ومعنى هذا أنهم في هذا العذاب لا يموتون وإنما يريد أن يخرجوا من شدة العذاب فكلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق أي أن هناك عذاب آخر وهو الحريق فكل هذه من ألوان العذاب نعوذ بالله منها وقال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا فالآية صور استغاثة أهل النار حتى لما قالوا لأصحاب الجنة أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله فهذا نوع من الاستغاثة فيستغيث فيغاثوا بماء كالمهل يشهو وجوه يكب عليهم وليس فيها راحة وإنما كلها عذاب حتى الملابس قال الله عز وجل وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار سرابيلهم من قطران أي قمصانهم من قطران تطلى به جلودهم حتى يعود ذلك الطلاء كالسرابيل وخص القطران لسرعة اشتعاله أو اشتعال النار فيه ونتن رائحته ووحشة لونه وقال تعالى فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم قطعت يعني قدرت فصلت عليهم على قدر جثثهم وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته أو ترقوته وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهون أهل النار عذابا أبو طالب ينتعل بن يغلي منهما دماغه وأما عن المهاد والفراش فقال تعالى لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش أي فرش من النار ويلتحفون بالحفة من النار عياذا بالله فالغواش ما يغطيهم والمهاد ما يفرش لهم وقال تعالى لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل أي أطباق وفراش ومهاد وسرادقات وإطلاق الظلل عليها تهكما فهي محرقة والظل اهتقي من النار كما قال تعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبا لا ظليل ولا يغني من اللهب فهو ليس ظل وإنما هو من باب التهكم بهم وهذه الأهوال الشديدة في النار لا بد أن تعلم أن أهلها يكون خلقهم عظيما وبشعا حتى يناسب هذا العذاب الشديد فقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين منكب الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع والمنكب اللي هو الكتف فعرض ما بين الكتفين وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أي ناب الكافر أو ناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث فهذا الخلق الفظيع حتى يشتد عذابه ويناسب هول العذاب في النار ولكن هذا الوصف يصل يصلك منه الخوف أما كيفية أن يأكل نار ويلبس نار هذه الكيفية لا تستطيع أن تتصورها كما أنك لا تستطيع أن تتصور نعيم الجنة كيف يحيى في النار وكيف تكون هناك شجرة في النار ولها نبات وزقوم وكيف يشرب وكيف يكون هذا هذا ما يصل قلبك منه التخويف والترهيب هذا يخوف الله به عبادة أما الكيفية فهي يعني أنت تتخيل صورة ربما تكون الحقيقة على صورة أخرى غير أنها مطابقة للوصف وإن كانت مخالفة لتصورك فهذا كلام يعني أنت تفهمه وتتخيله وتتصوره ولكن الحقيقة التي هي الحقيقة يعلمها الله عز وجل وهي مطابقة للوصف على الكيفية الغيبية التي يعلمها الله تبارك وتعالى كيف يعيشون ويأكلون ويعذبون وكل هذا هذا يعني ما يعنينا منه بالدرجة الأولى الخوف من النار والاستعداد ليوم القيامة وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر يعني يشفع في الناس وإن من أمتي من يعظم للنار حتى يكون أحد زواياها يعني يكون خلقه عظيم عظيما جدا بشعا وأما ذكر بعض ألوان العذاب فعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم الناس يوم القيامة من أهل النار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 فنعيم الجنة الغمسة فيه تنسي كل ما كان في الدنيا من شقاء، وعذاب النار الغمسة فيه تنسي كل ما كان في الدنيا من نعيم حتى لو كان أنعم أهل الأرض وهذا يبين أن بعض الحزن قد لا يأتي على كل السرور يعني واحد فرحان وفرح كبير فأصابه شيء يسير فلا يأتي على كل فرحه حتى ممكن يقل الفرح أو يتحمل وكذلك بعض السرور قد لا يزيل كل الحزن إنسان يكون حزين فيأتي شيء يدخل السرور على قلبه ولكن يبقى شيء من الحزن أما النار فالعذاب لا يبقي شيئا من السرور كان في الدنيا والنعيم لا يبقي شيئا من الحزن كان في الدنيا بل ينسيه بل أنه يقسم يقول والله ما رأيت نعيما قط وأهل الجنة يقول والله ما رأينا بؤسا قط أو ولا رأيت شدة قط وعن أبي هرارة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرعا له زبيبتان يأخذوا بلهزمتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك واللهزمة عظم ناتئ في اللحي يعني الفك الأسفل من الفم يكون في مؤخرته يعني بالنسبة للبعير يظهر هذا العظم فهذه تسمى اللهزمة وفي رواية يفر منه ويتبعه ويتق منه فيلقم يده ثم يطوقه وقرأ هذه الآية وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَا الله اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وعن الحسن البصري في قوله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب قال تأكلهم النار كل يوم سبعين ألف مرة كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا يعني أقرب شيء مع الفرق يعني في التمثيل يعني. بس هو شيء يقرب لك المعنى انت شفت الألعاب اللي على الكمبيوتر لما العربية تولع وترجع تاني تدخل في الحيطه وما ترجع رهيش حاجة واللي ركبها ده يعمل كل الولد يقعد يلعب زي ما يلعب والشخص ده صورة ما بيحصلهش حاجة خالص يولع وتحرق وتكسر وهو كما هو فده فعل إنسان, فعل إنسان فهكذا أهل النار مع فرق الشبه هكذا والله على كل شيء قدير لا يموتون وأسهل من هذا وأهون على الله تبارك وتعالى ولكنه في النار حقيقة وليس إيه لعب حقيقة وليس لعب ولا يكتفى بالعذاب المادي المحسوس وإنما هناك عذاب آخر معنوي وهو عذاب أيضا كان في في بعض الإخوة المسجونين في في يعني فتن الزمن السابق لو سجن مع إخوانه الذين هم على منهجه وفكرة يبقى في نوع من التسلي والعزاء هم مع بعض لو سجن مع غير إخوانه مع تكفير مع توقف مع كذا تضيق الزنزان أكثر واحد يصليش معاه ما لا يتعامل معه فهذا نوع من الضيق أكثر في ال في السجن ففي النار عذاب معنوي قالت تعالى كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا قالوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء هذا تبكيت ألم يأتيكم نذير وتوبيخ ومنه أيضا قوله تعالى كلما دخلت أمة لعنت أختها وقوله تعالى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 فهذا حسرة على حسرة وأيضا هناك نوع من العذاب أنهم يرون الذين كانوا يسخرون منهم ويستهزئون بهم من أهل الإيمان قد فازوا ونجوا فكما قال تعالى وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار يعني الكفرة بيسموا المجاهدين أشرار الكفرة النصارى واليهود يعني إسرائيل مثلا تسمي حماس والمجاهدين أشرار وإرهابيين وأمريكا تسمي مثلا مجاهدين أشرار وإرهابيين وهذا يعني بعض يعني مثال بعض مثال يعني فلما يهود ونصارى روح النار يجد وراء على الأشرار والشياطين اللي كانوا بيسموهم أشرار فيقولوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذبهم من الأشرار فهذا أيضا لون من ألوان العذاب والحسرات ومن عذابهم كذلك أنهم يمنعون من الكلام وقال محمد بن كعب لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله يعني يعني يجيب عليهم يعني الإجابة بمعنى مثل إجابة السؤال في يجيب عليهم في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعد وهذا أمر يعني استنباط من الآيات يقولون ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل يقول الله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير ثم يقولون رَبَّنَا أَبَصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ فيكون الجواب أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالِ ويقولون رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ فيكون الجواب اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ثم يقولون رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ فَيَكُونُ الجَوَابُ اخْسَؤُوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُوا فلا يتكلمون بعدها أبدا. وقال مالك بن أنس قال زيد بن أسلم في قوله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص قال صبروا مئة سنة ثم جزعوا جزع مئة سنة ثم صبروا مئة سنة ثم قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت يوم القيام كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فهذا يقطع كل أمل عند أهل النار ويصيبهم بأشد اليأس والحسرة ويكون بالنسبة لأهل الجنة تمام الرضا والأمن فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل غمومها وأحزانها وأعظم الأمور عليهم مع ما يلاقونه من شدة العذاب حسرة فوت نعيم الجنة وفوت لقاء الله وفوت رضا مع علمهم بأنهم باعوا كل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة باعوا بشهوات حقيرة وأيام قصيرة وكانت غير صافية فيقولون في أنفسهم وحسرتاه كيف أهلكنا أنفسنا بعصيان ربنا وكيف لم نكف أنفسنا أو كيف لم نلزم أنفسنا الصبر أيام القلائق ولو صبرنا لكانت انقطعت عنا هذه الأيام وبقينا الآن في جوار رب العالمين منعامين فيا حسرة هؤلاء وقد فاتهم ما فاتهم وبلوا بما بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الدنيا ومسألة أن فوت النعيم وفوت لقاء الله وحجابهم هذا من أشد العذاب لأنه يجمع عليهم الأمرين يجمع عليهم الأمرين يعني إنسان رايح ياخد جيزة رايح يشوف النتيجة هو نجح ولا ما نجحش فلقاه سأط وتأبض عليه أو لقاه سأط وفي قضية أخرى غير السقوط فهو حرمانه من النجاح عذاب والعذاب الجديد عذاب أنه يعاقب على الرسوب وكان يظن أنه ينجح فوجد أنه رسب وأنه يعاقب على ذلك فهذا أمر يعني يشعر به وأن هذا أمر قد قضى وفرغ منه قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضى الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ولعمري الإشارة به إلى يوم القيامة بل في أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة ما سبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتنشغل بمحقرات الدنيا ولست تدري أن القضاء بماذا سبق في حقك فإن قلت فليت شعري ماذا موردي وإلى ماذا مآلي ومرجعي وما الذي سبق به القضاء في حقي فلك علامة تستأنس بها ويصد أو تصدق رجاءك بسببها وهي أن تنظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كل ميسر لما خلق له فإن كان قد يسر لك سبيل الخير فأبشر فإنك مبعود عن النار وإن كنت لا تقصد خيرا إلا وتحيط بك العوائق ولا تقصد شرا إلا وتيسر لك أسبابه فاعلم أنك مقضي عليك فإن دلالة هذا على العقبة كدلالة الدخان على النار قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فأعرض نفسك على الآيتين في فايدة يعني الناس الله ننفعنا بها في هذا الأمر أنا عايز منك طلب طلب ده خلي بالك منه. إنت عايز إيه حطه قدامك واعتبر أنه هو ده نهيتك وده عاقبتك وسعى إليه يعني أوضح لك أكتر شوف إنت خايف من إيه وإيه طلبك فنحن هنجيب واحد عايز ينجح وخايف يسقط خلاص كده هنقول له انت عايز ايه وانا عايز انجح وخايف من ايه خايف اصلا هنقول له طب احنا هنقدر الحاجتين الاثنين قدرنا ان انت هتنجح خلاص يبقى ايه هي الاسباب لو انت هتنجح لو طلعت في اللوحة المحفوظ وفي علم الغيب وبصيت وقرأت لعيتك هتنجح خلاص كده؟ يبقى ايه هو المطلوب ان انت تنجح؟ يعني ايه اللي انت تعمله علشان توصل للغاية دي هتقعد في بيتك ومش هتدخل الامتحان ولا هتذاكر ولا حاجة خالص ولا هتحضر الامتحان اصلا؟ لا طيب يعني إيه المطلوب منك؟ يعني المطلوب إنك تعرف لو أنت عايز تنجح وإن عاقبتك النجاح تقدر إن عاقبتك النجاح ولو أراد الله لك النجاح يبقى مطلوب منك أن تأخذ بأسباب النجاح فإنها أمارات على هذه العاقبة إنت خايف من إيه؟ خيف تسقط طيب لو كان مكتوب السقوط يبقى له أسباب وأمارات فلو لقيتك ماشي في أسباب وأمارات السقوط والرسوب ماشي في أمارات وأسباب السقوط والرسوب يبقى أنت بتسعى إلى هذه العقبة بينفعنا الكلام ده في إيه بيعطينا أمل كبير جدا في أمور إحنا بنتعرض لها في الدنيا أمل كبير خالص يعني واحد مريض أو كرب أو مشكلة فإنت بتهتم وتغتم أنك ما تشعر في العاقبة أنا بقول لك قدر العاقبة قل إن الله قبل الدعاء قل إن الله عز وجل سيجعل لي مخرجا قل هذا الكلام ثم قل لنفسك لو كان هذا الدعاء مقبول وأن الله سيجعل لي مخرجا كيف تكون الكيفية والوسيلة يحصل إزاي واحد عايز يتزوج هو هيتزوج ولو إن ربنا مقدر للزواج هيحصل إزاي لما يقول هيحصل إزاي يبقى بيسعى بياخد بالأسباب ده بيمنع اليأس ليه؟ لأن الشيطان بيجي يعمل إيه بقى بيعمل عكس اللي أنا بقوله بالضب بيقدر العاقبة اللي هي اليأس يقول له مثلا هو البعيد هيسقط هيسقط يقوم واخد أسباب السقوط يعني هو قدر له العاقبة فأحبطه يخليه يمشي في أسباب السقوط الرسول يترك المذاكرة يلعب يعمل مش عارف عارفة وهكذا ولذلك اليأس قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لأنهم لما لا يقنطوا من رحمة الله هياخذوا بأسباب التوبة والعمل الصالح إنما لما أقول هي خسرانة خسرانة يبقى هيزداد فساد هيعرف اللي عمل الصالح عمله ليه مش نافع وهكذا فإنت العاقبة المغيبة لمصلحتك والعاقبة المغيبة رحمة بك كغياب أجلك ان أنت ما تشعر فهتموت إمتى فده بيساعدك في السعادة والهناء والتمتع بالحياة والتفكير والمشاريع والعمل غير ما تكون العقبة مكشوفة فيا أيها الإنسان فيه أمر أنت لك فيه تفهمه وأمر ليس لك فيه أي مدخل لا تفهمه أبدا وهو لا يؤثر عليك بشيء مطلقا أمر اللي لك فيه أنت تفهمه إنك تعرف إنك لو عايز الجنة تعمل إيه وإنك لو عملت ده تدخل الجنة ده أنت فهم واضح جداً،, جدا وأمر ما لكش فيه خالص ولا تفهم ولا يأثر عليك هو أنت هتروح للجنة ولا تروح النار. إنه ده علم غيب ده من علوم الله تبارك وتعالى ده ملوش أثر عليك إطلاقا أبدا وإنما ده من خصائص الألوهية ولا يعلمه أحد مطلقا لأنه هو سر مش أصدي لا يعلمه أنت تروح الجنة ولا تروح النار لا مش أصدي كده ليه ده في الجنة وده في النار قبل أن يخلق قبل أن يخلق الله الخلق أو لما خلقهم هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار سر القدر ده السر ده لم يطلع عليه أحد لا ملك ولا نبي ولا ولا أي مخلوق السر ذا ملش أي علاقة مطلقا بالأسباب والأخذ بها والقدرة عليها لأن الله خلقك قادرا على الفعل وقادرا على الترك وتعالى الله أن يظلم أحدا من خلق سبحانه وتعالى يبقى ليك فيه إنك تعرف إيه المطلوب منك وتكون على يقين إنك عندك القدرة عليه مع العفو كمان والقدرة مع السعة يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعة عندك قدرة عليه قدرة وكفاءة وإن أنت باب العون مفتوح لك فتسعى كإنسان لا يؤمن بالقدر ويظن ويعتقد إن الأمر أنف إن كل حال ما قدر شو بياخد بالأسباب إزاي فإنت تسعى كهذا وتؤمن بالقدر وأن الله بصفته علم الغيوب وبكل شيء عليم وقد حاط بكل شيء علم وبصفات الألوهية أنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون يعلم سر القدر ويعلم الغيب وهذا لا يعني أبدا أنك مظلوم أو أي أحد من الناس أو من الخلق أرجو يعني أن, أن يكون المعنى وصل. صفة الجنة وأصناف نعيمها هذا الكتاب بدأ بكتاب الإخلاص النية وختم بصفة الجنة فنسأل الله تعالى أن يجعل صاحبه من أهل الجنة وأن يجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته وأن يثقل به موازينة وأن يجعله له ذخرا يوم القيامة هذا الكتاب فيه بركة عظيمة وأظن وأرجو وأحسن أن صاحبه قد أخلص في وضعه في كتابته فاللهم منفعه كما نفع المسلمين بهذا الكتاب وأوصي الإخوة بالدعاء لصاحب الكتاب وإن دعوا للشرح شرحه يبقى خير وفضل من عند ربنا سبحانه وتعالى شكرا الله نسل. صفة الجنة يقول تفكر في أهل الجنة في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم متكئين فيها على الأرائي يطاف عليهم بأكواب وأباريق وكأس من معي بيضاء لذة للشارك ويطوف عليهم غلمان لهم كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههم نظرة النعيم فهم في اشتهت أنفسهم خالدون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيا عجبا ممن يا عجباً ممن يؤمن بدار هذه صفتها ويؤثر عليها الدنيا فالعجب منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداً وإن لكم أن تحيو فلا تموتوا أبداً وإن لكم وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الجنة فيها فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال وأن موضع صوت منها خير من الدنيا وما فيها عن أبي هرارت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء فليس العسل كالعسل وليس الخمر كالخمر وليس العنب كالعنب ومهما قرأت في وصف نعيمها وخطر نعيمها ببالك من متاعها وعجائبها فيأعجب مما قرأت وأطيب مما خطر على قلبك عن أبي رائلت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس أو تغرب. قال ابن القيم رحمه الله كيف يقدر أو يقدر قدر دار خلقها الله أو يقدر قدر دار خلقها الله بيده وجعلها مقرا لأحبابه وملأها من رحمته وكرامته ورضوانه وصف نعيمها بالفوز العظيم وملكها بالملك الكبير. وأودعها الخير بحذافيره وطهرها من كل عيب وآفة ونقص فإن سألت عن أرضها وتربتها فهي المسك والزعفران وليس كالمسك والزعفران الذي تعلمه وإن سألت عن سقفها فهو عرش الرحمن وإن سألت عن ملاطها فهو المسك الأذفر وإن سألت عن حصبائها فهو اللؤلؤ والجوهر وإن سألت عن بنائها فلبنة من فضة ولبنة من ذهب وإن سألت عن أشجارها فما فيها شجرة إلا وساقها من ذهب أو فضة لا من الحطب والخشب وإن سألت عن ثمارها فأمثال القلال ألين من الزبد وأحلى من العسل وإن سألت عن ورقها فأحسن ما يكون من رقائق الحلل وإن سألت عن أنهارها فأنهار من لبن, من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة صفة أبواب الجنة ودرجاتها وأبنيتها أبواب الجنة في الجنة ثمانية أبواب باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون والحديث رواه البخاري ومسلم وعن أبي هرانة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها وللجنة ثمانية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد فقال أبو بكر رضي الله عنه والله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي يعني المهم يدخل لو دعي من أي باب فهل يدعى أحد منها كلها يدعى من أبواب كلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منه فالحديث فيه معنى اللي من أهل الصلاة يعني لا يقتصر على الفريضة واللي من أهل الصيام يعني لا يقتصر على الفريضة وهكذا لإن من كان من أهل الصلاة يعني مش معناه إنه بيصل الفريضة فقط يعني معناه أنه فتح له باب الصلاة فهو كثيرا كثيراً فتح له باب الذكر فهو يذكر كثيراً فتح له باب الصيام فهو يصوم كثيراً. متميز بعباده هذه العبادة تجعل له باباً مخصوصاً يدخل الجنة منه وهناك من تميز في كل شيء حتى أنه يدعى من جميع الأبواب الكل يرجو أن يدخل من إيه من بابه وهناك أعمال تفتح له أبواب الجنة الثمانية والجنة درجات كما في الصحيحين الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض وفي رواية وإن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض عدها الله للمجاهدين في سبيله يبقى الجنة ليست كل درجاتها مئة وإنما كما في الحديث إن لله تسعة وتسعون وتسعون وتسعين اسما إن الله تسعة وتسعين, وتسعين اسما من, من أحصاها دخل الجنة يعني من أحصى هذه التسعة وتسعين أما أسماء الله عز وجل فهي أكثر من ذلك بكثير وكذلك فإن الجنة فيها درجات أكثر من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم درجته أعلى من هذه الدرجات لقوله صلى الله عليه وسلم أعدها الله المجاهدين في سبيله وقال شيخ الإسلام نرجح هذا اللفظ ولا ينفي أن يكون درج الجنة أكثر من ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم منزلته فوق هذا كله في درجة في الجنة ليس فوقها درجة وتلك المائة ينالها أحد أمته بالجهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنة. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يترأون الغرف. كما يترأون الكوكب الدرية الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينه الغرفة ما هو اسم كان في واحد من أهل القرآن قبل أن يموت رأى رؤية أنه يعني قامت القيامة وجد كان له أب مات نحسبه يعني صالحا فوجد أبو وجد أبوه في يعني بستان رؤدة خضراء يعني وقصر فقال قال يعني أصعد إليك قال لا إن منزلك ليس إيه ليس معي وإنما أنت في منزل أعلى فكملة الرؤية يعني أنه وجد منزلا أعلى وكان هذا من أهل القرآن وبشر بهذه الرؤية وكان في آخر حياته. ومن حضر وفاته كان يقرأ القرآن قبل وفاته ويثنون عليه خيرا فرأى يعني ما يفيد معنى الغرف ولكن هذه الرؤى بتكون ضرب أمثال تكون إيه؟ ضرب أمثال يعني مش شمع هيشوف الجنة اللي هي نفس الجنة التي خلقها الله تبارك وتعالى وإنما يرى مثال لأنه ربما في الدنيا لا يستطيع أو لا, لا يدرك هذا النعيم العظيم وهو في الجنة يخلق خلقا جميلا قويا كبيرا حسنا حتى يزداد نعيمه في الجنة أبنية الجنة قال تعالى لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية فأخبر أنها غرف فوق غرف ما هي زي البرج بقى خمس أدوار ولا ست أدوار ولا كده لا ده مثل الكواكب يعني غرفة فوق غرفة يعني مثل ما النجوم بعيدة عن بعض نجم فوق نجم درجات وملك عظيم وأما التواصل والزيارة أنت عايز تتخيل بمقياس الدنيا لين انت, أنت تعرف حاجة إلا الدنيا فكيف تقيس الآخرة على الدنيا والدنيا لا تساوي شيئا في الجنة أيعقل أن تكون الدنيا ميزان للآخرة للجنة وما في الدنيا من نعيم يكون ما في الجنة مثله ولكنه مضاعف هذا وهم هذا وه وإنما في الدنيا أسماء حتى تفهم أو تشعر المعنى يعني في غرفة في قصر في آآ آآ شجرة في ثمرة كل هذه الأسماء لو ذكرت لك مثلا بلغة روسية أو بلغة ألمانية اسم البرتقال فأنت لن تفهم شيئا أني تعرفش يعني أنا بقول إيه كلمة لا تفهم فلو ذكر لك ما في الجنة بدون مثال أنت لا تفهمه لأنه لا يخطر على بالك فحتى تفهمه يوضع له هذا الوصف هذه الأمثلة أما حقيقته فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى فهي كأحسن ما يكون وأفضل ما يكون وأعلى ما يكون ولذلك تجد فيها أمور عجيبة قال الله تعالى عن أبي وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عن أبي موسى الأشعري قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة فمش معقول خيمة يعني قماش ومن لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا فيها أهلون ويطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا وعن أبي رائطة وعائشة أن جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه خديجة أقرئها السلام من ربها وأمره أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب والقصب قصب اللؤلؤ المجوف وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخلت الجنة فإذا أنا بقصر من ذهب فقلت لمن هذا القصر قالوا لشاب بن من قريش فظننت أني أنا هو اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ومن هو قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه يبقى ده مبشر في اليقظة مش في النوم وعلى لسان الصدق المصطوق صلى الله عليه وسلم وإنه له قصر في الجن إنت لو بشرت في الرؤية في النوم ماذا يكون حالك وكان حال عمر وقد بشر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأمر حقيقي وكان حاله أنه يزداد لله شكرا وتواضعا فهذا حال المؤمن أنه إذا بشر بخير يزداد شكرا وتواضعا طعام أهل الجنة قال تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وأما الفاكهة قال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. مش من قبل يعني في الدنيا من قبل أي في الجنة لتعدد الأصناف يعني يقول مثلا لو أنت تحب التفاح فجاءه تفاح يعني يعني قدرة وبعدين جاءه مرة أخرى تفاح يقول هذا الذي رزقنا من قبل فيقال له كل فيجد غيره هو يشبهه ولكن ليس هو تشابه في الظاهر وأتوا بهم وتشابه قال الحسن خيار كله لا رذل فيه يعني ما فيش حاجة حلوة وحاجة يعني كده وكده وأتوا بهم وتشابها فربما الألوان تكون في الطعم والألوان في الشكل والألوان في النوع فهذا التفاح مثلا أو الرمان يبقى هذا نوع فهذا الرمان في ألوان يعني زي مثلا في تفاح أحمر وتفاح أخضر وتفاح أصفر ألوان وفي طعوم هذا له طعم, له طعم وهذا له طعم وهذا له طعم وهذا له طعم كل هذا من باب زيادة النعيم وكرم أكرم الأكرمين وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة لأن فاكهة الدنيا مقطوعة وممنوعة أما فاكهة الجنة فلا تكون في وقت دون وقت ولا تمنع ممن أرادها فهو لا تنقطع فيش مواسم صيف وشتاء فكت الربيع وفكت الشتاء فيش مواسم لا مقطوعة ولا ممنوعة وإنما دائمة ولا تمنع ممن أرادها وقوله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فالجنة تدن الثمرة أو يدن القطف يتناول قال بن عباس إذا هم أن يتناول من ثمرها تدلت له حتى يتناول ما يريد لأن فيه إعزاز وإكرام إنسان لما يكون ماشي في جنينة وبيرفع إيده وبيرفع راسه عشان يأخذ الثمرة يبقى العزة للثمرة والحاجة لهذا الآكل الإنسان إنما في الجنة لا يمكن وإنما ما تريد يتدلى الغصم وتأخذ ما تريد وعن أنس سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكوثر قال ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل فيه طير أعناقها كأعناق الجزر يعني النوق قال عمر إن هذه لنا عمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلتها أحسن منها وعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يتمخطون ولا يتغوطون طعامهم ذلك جشاء كريح المسك يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهمون النفس يعني التسبيح والتكبير مش تكلف زي ما انت بتتنفس حياتك إنك تتنفس لو كتم النفس تشعر بالضيق والخنقة ولا يمكن أن تحيا بل لما يكون نفسك مرتاح بتحسش به لما يكون عندك حساسية أو ضيق تنفس تحس بنفسك حاسس به بدأ تعب أنت تولها من التسبيح والذكر في الجنة كما تولها من النفس فهو حياتك في الجنة وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا حبر من أحبر اليهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أول إجازة يعني يجوز من عصرات فقال فقراء المهاجرين قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد الحوت أي حوت وأي كبد لا حوت الدنيا ولا كبد الدنيا وإنما هي أسماء وإنما الحقيقة يعني كأهنأ ما يكون يعني أمر لا, يعني لا يخطر لك على بال؟ قال فما غذاؤهم على أثرها أو إثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها كيف ينحر وما هو وصفه ومما وكيف كان يأكل وكيف يكون الطعام كل هذا في علم الله عز وجل قال فما شربهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقا والحديث روموس وأما الشراب قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا ويقول مقاتل ليس هو كافر الدنيا وإنما سمي ما عنده بما عندكم حتى تهتدي له القلوب يعني أحد يسمع الزنجبيل يفكر نبقى حراء أو كذا ده علشان الرائحة الطيبة الزكية والأسامي حتى تهتدي له القلوب سمي ما عنده ما عند الله بما عندكم حتى تهتدي له القلوب وقال أبو الدرداء ختامه مسك شراب أبيض مثل الفضة يختمون به آخر شرابهم وقال عبد الله بن مسعود ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون قال يمزج لأصحاب اليمين يعني بالتسنيم ويشربه المقربون صرفا أما الثياب قالت تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤة ولباسهم فيها حرير وقال تعالى يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك. السندس الحرير الرقيق والاستبرق الحرير الصفيق وقال تعالى عن حلية المؤمن قال صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ وفي الحديث أهدي للرسول صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلوا يعجبون من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبون من هذا لمناديل سعد ابن معاذ سعد ابن معاذ في الجنة أحسن من هذا المنديل فيعني في الجنة فيها مناديل وصفة أهل الجنة عن جابر عن معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل أهل, الجن يدخل أهل الجنة جردا مردا كأنهم مكحولون أبناء ثلاث وثلاثين جردا أي بدون شعر على أجسادهم وقوله مردا أي بدون لحية فليس لهم لحية وليس ينبت على أبدانهم شعر وفي حديث أبي هريرة على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا ان آدم خلق في الجنة وعن أبي هريرة قال رسول الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر والذين يلونهم على صورة أشد كوكب دري في السماء إضاءة لا يبولون ولا يتغوطون ولا تمخطون ولا يتفلون أمشاطهم الذهب يعني في أمشاط ورشحهم المسك عرح ومجامرهم الألوة يعني في بخور وأزواجهم الحور العين أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم ستون ذراعا في السماء وأما الأخلاق فقال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين الجنة طيبة ليس فيها إلا الطيب ومن فيها فهم يعني في جوار رب العالمين جيران رب العالمين سبحانه وتعالى ففيها الخير بحذافيره فلا اختلاف بينهم ولا تباغض ولا شيء من هذا وإنما على قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشية وأما أدنى أهل الجنة منزلة فكما في الحديث إن موسى عليه السلام سأل ربه ما أدنى أهل الجنة منزله فقال رجل قد يجي بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له, فيقال له أدخل الجنة فيقول ربي كيف وقد نزل نزلت الناس منازلهم وأخذوا وأخذ أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت ربي فيقول له لك ذلك ومثله, ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت ربي فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فيقول رضيت ربي قال ربي فأعلاهم منزله يبقى أقل الناس منزله في الجنة لما هيدخل ما ضرب به المثل لتصوير النعيم إنما موضع صوت في الجنة خارج من الدنيا ما فيها وقال رب فعلهم منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر يفوق الوصف منزله قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيد وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر أو لم يخطر على قلب بشر فأ هؤلاء الذين هم أعلى الناس منزله قد أخفى الله تبارك وتعالى ما أعد لهم وأما عن نساء أهل الجنة فقال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون أزواج مطهرة طهرت من الحيض والبول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل أذى يكون من النساء وطهرت من الأخلاق السيئة والصفة المذمومة والفحش والبذاء طهرى ترفها من أن تطمع أو تطمح به إلى غير زوجها فهي مطهرة كلها طهر معنوي وحسي وقال تعالى وزوجناهم بحور النعين والحور جمع حوراء وهي المرأة الشابة الحسناء الجميلة البيضاء شديدة سواد العيني يعني سواد العين والبياض العين وسوادها قال شدة بياضها مع قوة سوادها هذا هو الحور الحور العين الحوراء العين الحوراء شدة بياضها مع قوة سوادها يتضمن الأمرين وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب وقاصرات الطرف يعني قصرنا طرفهن على أزواجهن فلا يطمحن إلى غيرهم وأتراب يعني مستويات على سن واحد وميلاد واحد بنات ثلاث وثلاثين سنة يعني هذا الكلام في التفسير ولكن يعني أتراب يعني شابات على, إيه؟ على هذا في سن الشباب ليس بينهما تفاوت وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لغدوة في سبيل الله أو روحه خير من الدنيا وما فيها ولقب قوس أحدكم أو موضع قيده يعني صوته من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو طلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لما ما بينهما ريحا يعني طيبا ولا نصيفها على رأسها يعني غطاء الرأس تاج يعني النصيف يطلق على الخمار ولكن هو في الجنة يعني ما تلبسه على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي هريرة إن أول زمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هذا تمثيل يعني إحنا بنضرب بالمثل نضرب يعني بالقمر المثل في الجمال. والتي تليها على أضو أضواء كوكب دري ولكل مرئ منهم زوجتان. يرى مخ سوقهما من وراء اللحم يعني نقيات صافيات هذا من شدة الجمال وشدة النقاء كلما زاد النقاء والصفاء كان أقرب إلى هذا المثل وما في الجنة أعزب النظر إلى وجه الله عز وجل هذا أعظم نعيم قال تعالى أجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة والحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى وقرأ رسول الله, صلى الله عليه وسلم قوله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم قالوا ما هذا الموعد ألم يثق الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار قال فيرفع الحجاب وينظرون على وجه الله عز وجل فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه سبحانه وتعالى وهذه هي غاية الحسن ونهاية النعمة وكل ما فصلناه من النعيم عند هذه النعمة ينسى وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منتهى بل نسبة لشيء من لذات الجنة إلى لذة النظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار بإذن الله تعالى وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد على إله إلا أنت أستغفرك وأتوب بإذن الله تعالى الامتحان الإخوة الأفاضل المسؤولين هينزلوا الأسئلة على النت وهينزلوا 16 سؤال مثلا وتكون أسئلة إن شاء الله يعني في متناول الجميع والإجابات عليها يعني إن شاء الله شو مطولة والامتحان لن يخرج عن الستة عشر سؤالا أو الأقل أو الأكثر يعني حسب الأسئلة اللي تنزل سيكون منها الامتحان مثلا أربعة أسئلة من هذه الأسئلة وأنصح بمداومة الاطلاع في الكتاب لأنه يطيب القلب ويرقق القلب وفيه موعظة والموعظة زاد للمؤمن على الطريق والإنسان لا يستغني عن المواعظ، فهذا الكتاب من الكتب التي يعني تنفع في هذا العلم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك